يا ثوزمنا على الشهاده صديقا تمحذ ذنوب واذا الدماء تتطروا وإذا الزهور تعطرات بعابرها اذ كنت تفوح جراحو وتعطروا روحوا صيدو الطير المناعم مسكن أروحهم فيها تعيش وتعبر ولهم ما نازل في الجنان وصفة ومعين خيرات يزيد ويرضى. ولهم من الحور الحسان رضاهم وسيشفعون لأهلهم إن يحصروا ما مسهم موت ولا في فتنة للقبر لا لن يسألوا أو يقفروا مما تمنى لشهادة مخلصا سروا إلى تلك الحياة وشمروا إن الذين تقطعت أوصلهم في الله شوتوا بالحديد وسمعوا وتمشى طادون العظام لحمهم وعلى المفارق في الروس تنشروا يرجون لو كانوا أشاد تألما لما يروا تلك المكار متنشروا وإذا الإله دعوا وقال سلزلوا ما يشتهون ليكرموا وليجعوا قالوا نريد العودة للدنيا لكي نلق الشهادة في الوغى ونكرر فانضوا بجد من مجد همة وتذكروا ساح الجهاد تذكروا إخوانكم شاد سروج مطيهم كبلوا شهدت والنجاى مضمارا وتذكروا أهل الجزيرة إخوة فتلقوا النعيم إلى الجهاد وغدا غدا طب مساة وأهلهم وديا لله واقتحبوا الصعاب وكبروا واسأل فلول الروس كيف صمدهم واسألهم كيف المعاقل دمروا, دمروا من مصر ساروا والجزائر أنجبت وسواهم من كل قطر قد ساروا يمن بإيمان وصدق عزمة أحررها سار ولم يتقحقروا واذكر بلا دار وفي دين وشبشان منها الأشاوص للوغا قد شمروا منهم قضان حبل ومنهم نظروا ما بدلوا وأرهم ما غيروا أهدي إلى تلك المعاقل دعوة وَإِنَ الَّذِينَ تَجَهَزُوا لِيُغَدِرُوا شُدُّوا الرِّحَالَ إِلَى الْجِهَادِ عَسَمُوا أَنْ تُقْتَلُوا فِي اللَّهِ أَوْ أَنْ تُصَرُوا وَعَسَكُمُوا أَنْ تُرْهِبُوا أَعْدَادًا فالقدس تبكي واليهود تجسر وَتَجَهَزُوا يَا إِخْوَاتِي لِعَدُومِكُمْ وتسلحوا بالحق لا تتأخروا قوموا لحيا على الجهاد فإنهم عز إذا ما نستجيب ومحفروا فَذُنُو وَإِذَا النَّيْمَا <سؤال> وَإِذَا النَّيْمَا <سؤال> قَطَّرَتْ وتعطر وتفوح جراحيها وتعطر وتفوح في عالم جهاد فانه عز